صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميعا في لقائنا هذا البر والتقوا ومن العمل ما يرضى. ونعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأن يهب لنا من لدنه رحمة وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما أيها الأخوات الأصل في هذا الباب باب مداوات النفس هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فهذا أصل في مداوات النفس ومحاسبتها بأن يكون العبد متفكرا ومتاملا ومتام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 والناس مع النفس على قسمين قسم حاسب نفسه وعاتبها ونهض بها إلى معالي الأمور وفضائل الآداب وكماء وكوامل الأخلاق وقسم غمس نفسه في الرذائل وحقرها بفعل القبائح ودنسها بارتكاب المعاصي والآثام ولهذا قال الرب تبارك وتعالى في القرآن الكريم في ذكر هذين القسمين قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها أي زكى نفسه وذلك بأن يكون طهرها ونقاها من الكفر والمعاصي والآثام وجاهد نفسه على البعد عن ذلك كله وأصلحها بالطاعات والأعمال الصالحات وهذا هو معنى الآية في تفسير في تفسير أهل العلم أفلح من زكاها أي طهرها ونقاها وأبعدها عن الكفر والفسوق والعصيان وحلاها بطاعة الرحمن تبارك وتعالى ولزوم أمره جل وعلا قال ابن قيم رحمه الله في معنى الآية وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفها لترك عمل البر وركوب المعاصي انتهى كلامه ورحمه الله الشاهد أن الناس في هذا الباب على قسمين قسم يجاهد نفسه على صلاحها واستقامتها وقسم آخر يطاوع نفسه الأمارة بالسوء على ما تدعوه إليه من أمور تجره إلى سخط الله تبارك وتعالى وعقابه ثم إن الله عز وجل قد ركب في الإنسان نفسين، نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة وهما متعادية النفس الأمارة بالسوء معادية للنفس المطمئنة والنفس المطمئنة معادية للنفس الأمارة بالسوء فكلما خف على هذه ثقل على هذه أي الأمور التي تطلبها النفس الأمارة تأباها النفس المطمئنة والأمور التي تطلبها النفس المطمئنة تأباها النفس الأمارة وكلما التدت إحداهما بشيء تألمت الأخرى به فمثلا إذا التذت النفس الأمارة بفعل معصية تألمت النفس المطمئنة لفعلها ولهذا فإن النفس الأمارة بالسوء أشق شيء عليها فعل الطاعات والقيام بالأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى والنفس المطمئنة أشق شيء عليها فعل المعاصي والآثام وفي الإنسان نفس أمارة بالسوء كما يدل لذلك قول الله عز وجل وما أبرئ نفسي فيما حكاه عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن النفس لأمارة بالسوء أي تأمر صاحبها بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح هذه طبيعتها وهذه سجيتها إلا ما وفقه الله وثبته وأعانى فسلم منها ولهذا جاء في الآية إلا ما رحم ربي أي فنجا من غوائل نفسه وشرورها ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأكرم خلقه ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة ويعلم أصحابه أن يقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من شر النفس وسيئات العمل وذكر سيئات العمل بعد شر النفس لأن سيئات العمل فرع عن شر النفس فإذا خبثت النفس وشانت دعت صاحبها إلى الأعمال السيئة والأقوال القبيحة ودفعته إلى المكان إلى إلى المهالك ولا يسلم منها إلا إذا سلمه الله تبارك وتعالى ونجاه من غوائلها وإذا علم المسلم أن النفس بهذه الصفة وأن النفس الأمارة بالسوء هذا شأنها وهذه صفتها وأنها تدعو إلى المعاصي وتبعد عن الطاعات وتوهي الإيمان وتضعفه إذا عرف ذلك لزمه أن يجتهد في مداوات نفسه ومعالجتها ومحاسبتها ومعاتبتها ولومها حتى يسلم من مغبتها وعواقبها الوخيمة ونهاياتها المردية وأن يكون خطام نفسه بيده لا أن يجعل الخطام للنفس بمعنى أن يجعل نفسه هي التي تقوده فيكون متبعا لشهوات نفسه ومراداتها غير مبال ولا مكترث بما يرضي الله أو يسخطه ليس له هم إلا أن يتابع شهوات نفسه وحظوظها. فلا يزال مطيعا لها متبعا لها منقادا لطلباتها حتى توقعه في الردى والمهالك فتصبح نفسه الأمارة بالسوء هي القائد ويصبح هو المقود بينما الأصل أن يكون مجاهدا لنفسه كما قال عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله والله يقول في القران الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا جاهدوا فينا اي انفسهم فالنفس تحتاج الى مجاهده تحتاج الى محاسبه تحتاج الى متابعه أما إذا ترك الإنسان الأمر لنفسه فيما تشتهيه وفعل كل ما تطلبه وتبتغيه فإن هذا أضر شيء يكون على الإنسان أضر شيء يكون على الإنسان في دينه ودنياه ولا يزال متابعا لنفسه مطيعا لها حتى توقعه في الهلاك والردى والعاقل الناصح لنفسه هو من يجاهد نفسه من يجاهد نفسه على توقي الأثام والبعد عن المعاصي ويجاهد نفسه على فعل الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والأمور التي ترضي الرب تبارك وتعالى وأعظم معين للعبد على ذلك أن ينظر إلى الغد وهو اليوم الذي يلقى الله فيه ويقف فيه بين يدي الله ويحاسبه على ما قدم في هذه الحياة وهذا هو وهذا المعنى مستفاد من الآية المتقدمة يا أيها الذين امنوا اتقوا الله والتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فإذا أخذ نفسه بهذا المأخذ وحسبها هذه المحاسبة وذكرها دائما بغده يوم وقوفه بين يدي الله فإنه بهذه الطريقة يتخلص بإذن الله تبارك وتعالى من شر نفسه. فإذا دعته يوما أو ساعة من الساعات إلى أمر يسخط الله ويغضبه تبارك وتعالى ذكرها بقيامها بين يدي الله ووقوفها أمام الله سبحانه وتعالى ذكرها بالحساب والجزاء والعقاب والجنة والنار ذكرها بهذه المعاني حتى تكف عن دعوته إلى العصيان ذكرها بالجنة والنار ذكرها بآيات الترهيب والترهيب نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يذكرها بهذه المعاني حتى ترتجع وتنزجر وتكف عما هي قادمة إليه من المعاصي والآثام وهذا ما يسمى عند أهل العلم بمداوات النفوس أو محاسبة النفوس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ففي دعوه محاسبة النفس والآثار عن عن السلب في هذا المعنى كثيرة وبعض أهل العلم المتقدمين مثل ابن أبي الدنيا والأجري وغيرهما من أهل العلم كتبوا كتبا خاصه في محاسبة النفس في محاسبة النفس وجمعوا في هذا الباب آثارا عديدة عن سلف الأمة وخيارها من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ومن ذلك قول علي رضي الله عنه ارتحلت الآخرة مقبلا وارتحلت الدنيا مدبرة واليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قال فكونوا ابناء الدنيا فكونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا يقول ارتحلت الاخره مقبله وارتحلت الدنيا مدبرة. ولكل منهما بنون أي هناك ابناء للدنيا وهناك ابناء للآخرة. ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل لأن اليوم الآخر هو يوم المجازات والمحاسبة ولهذا من الخير للإنسان أن يعمل بهذه الوصية المباركة العظيمة ألا وهي محاسبة النفس أن يحاسب هو نفسه قبل أن يحاسبه ربه يوم القيامة يحاسب نفسه ينظر في اعماله في أخلاقه في آدابه في سلوكياته ينظر ثم يزنها بالموازين الصحيحة والمقاييس القويمة فينظر هل هي على الاستقامة أم على الخطأ فإذا كانت على الاستقامة حمد الله على توفيقه وتيسيره وجاهد نفسه على الثبات على ذلك وإذا كان في أعماله خلل أو تقصير أو خطأ أو انحراف أو زلل أو غير ذلك جاهد نفسه على التوبة من تقصيره وخلله وحملها على الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس في الدنيا خير خير للإنسان من أن يحاسب يوم القيامة كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فكون الإنسان يحاسب نفسه بنفسه في الدنيا ليصلح الخطأ وليتجنب الزلل وليقوي الطاعة وصالح العمل خير له من أن يحاسب يوم القيامة ثم يقول ولا يفيده ذلك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فهذه الندامة والأسف والحسرات ليست تنفع شيئا فمن الخير للانسان أن يحاسب نفسه ما دام في دار العمل وفي ميدان العمل وقد ذكر العلماء رحمهم الله في محاسبة النفس ومداواتها ذكروا أن محاسبة النفس نوعان نوع قبل العمل ونوع بعد العمل محاسبة للنفس قبل أن يعمل قبل أن يقدم على العمل الذي يريد أن يقدم عليه ونوع بعد العمل أما المحاسبة التي تكون قبل العمل فذلك بأن, بأن الإنسان إذا همت نفسه بعمل ما أو أرادت الاقدام على عمل ما لا يبادر ولا يندفع لا يبادر ولا يندفع إلى هذا العمل الذي دعته إليه نفسه يحاسبها أولا قبل أن تعمل فينظر هل هذا العمل فيه خير أو شر فيه نفع أو ضر قبل أن يعمل فإذا تبين له أنه خير وصلاح ونفع وفائدة فعله وإذا تبين له أنه شر وسوء تركه أي خير للإنسان أن يدخل نفسه في القبيح وأن يقحمها في العمل الرذيل فإذا هذه محاسبه قبل العمل يحاسب نفسه قبل أن يعمل فينظر في العمل الذي هو قادم عليه ومتجه إلى فعله ينظر ويتأمن قبل أن يخطو خطوة إلى ذلك العمل ينظر هل فيه خير أو, أو ليس فيه خير له فإذا كان فيه خير أقدم وإذا كان فيه شر أحجم والنوع الثاني من محاسبة النفس هو محاسبتها بعد العمل محاسبتها بعد العمل أي بعد أن تقع في العمل فينظر في العمل الذي وقع هل هو نافع أو ضار هل هو خير أو شر فإذا, فإذا كان خيرا حمد الله على توفيقه لاستعمال وقته في خير وإذا كان غير ذلك إذا كان خطا أو زلة أو هفوة فإنه يبادر بالمعالجة والندم والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فالمحاسبة تثمر ثمرات عظيمة أما والعياذ بالله من يمشي في هذه الحياة مهملا نفسه تاركا لمحاسبتها مسترسلا مع طلباتها مسهلا الأمور يمشي الأمور وإن كانت مهلكة له لا يبالي مثل حال أهل الغرور وأهل الغفلة يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال لا يفكر في العواقب أهمه في طلب نفسه فقط دون نظر في العواقب سواء العواقب الدنيوية أو العواقب الاخرويه فبعض الناس يمشي مستلسلا مع طلبات نفسه ورغباتها ونزواتها وحضوضها ولا يفكر في العواقب لا في العواقب الدنيوية وهي ما تجلبه المعاصي من شؤم ومضرة على الإنسان في صحته وفي ماله وفي حياته كما قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فالمعصية والزلل المعصية والانحراف له شؤم على الإنسان في حياته الدنيا إضافة إلى ما يترتب عليه يوم القيامة من العقوبات فبعض الناس لا يباني يغمض عينيه ويخرج في شهوات النفس ورغباتها ونزواتها ويمشي الحال ويمضي مغترا مهملا لنفسه ومحاسبتها مهملا النظر في عواقب الأمور يسهل الأمور وربما يتكل على العفو كما يحال بعض الناس يخطي ويذنب ويعصي وفي نفسه يقول الله غفور نعم الله غفور وأيضا عقابه شديد كما قال عز وجل نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ففيه مغفرة وفيه عذاب والمسلم بين الرجاء والخوف يحسن المسلم الأعمال ويخاف بينما من ليس عنده إيمان فانه يسيء الأعمال ولا يخاف مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن يعني يسيء في العمل وأمن من العقاب وهذا حال أهل الغرور وأهل الغفلة وأهل الاعراض لا يحاسب نفسه ويمشي الأمور و. يهونها ولا يزال من خطأ إلى خطأ ومن معصية إلى معصية إلى أن يخسر دنياه وأخرى بينما العاقل يأخذ بخطام النفس وزمامها ويجهدها ويحاسبها ويلومها ويعاتبها يا نفس إلى متى هذا التقصير يا نفس إلى متى هذا العصيان يا نفس ألا تذكرين الوقوف بين يدي الرحمن يا نفس ألك صبر على النار وعذاب الجبار سبحانه يا نفس يحاسبها لا يترك الأمر لها إذا دعته إلى رفله أو إلى معصيه أو الى خطا لا يطيعها بل يحاسبها ويعاتبها ويلومها حتى تكف وهذا هو معنى الايه المتقدمه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد والمقصود اصلاح القلب بمحاسبه النفس وأن صلاحه بمحاسبة النفس أما إذا أهمل نفسه واسترسل مع طلباتها فسدت والعياذ بالله نفسه وأفسدت عليه حياته والنفس تدعو إلى العصيان النفس تدعو الإنسان إلى العصيان تدعوه إلى اتباع الشهوات توقيعه في المهلكات يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهثان يقول أن النفس داعية إلى المهالك معينة للأعداء طامحة إلى كل قبيح متبعة لكل سوء فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة فالنعمة التي لا خطر لها لا خطر لها الخروج منها والتخلص من ربطها فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله وأعرف الناس بها أي بالنفس أشدهم إزراء عليها ومقتل لها الذي يعرف النفس وشرورها وما تدعو إليه من المعاصي والآثام يكون غير مطيع لها وغير مقاد لطلباتها ورغباتها ونزواتها بل يمنعها ويجاهد نفسه على ترك الآثام والبعد عن العصيان وهنا ينبغي أن يعلم أن من وراء النفس نفس الإنسان شيطان يدفع الإنسان إلى المعاصي دفعا ويقوده إلى الآثام في خطوات حذر الله سبحانه وتعالى عباده منها في لا تتبعوا خطوات الشيطان وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فالإنسان بين نفس اماره بالسوء وشيطان يدعوه إلى الفساد وهو عدو يراك ولا تراه وأيضا دنيا فيها فتن ومغريات كثيرة متعددة فبين هذه الأمور الثلاثة النفس الأمارة بالسوء والشيطان والدنيا بفتنها ومغرياتها الكثيرة المتعددة وكل ذلكم يحتاج إلى مجاهده لتتحقق للعبد نجاته وخلاصه ولهذا قال من قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك ولكن العجب ممن نجا كيف نجا فالعجب ممن ينجو من هذه المهالك وهو من اعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه على مداوات نفسه ومحاسبتها والأخذ بخطامها وزمامها وعدم الاسترسال والطاعة لها فيما تدعو إليه من نزوات وشهوات وغير ذلك عرفنا أهمية معالجة النفس ومداواتها ومحاسبتها فيأتي هنا سؤال لعله يكون خاتمة هذه اللقاء، هذا اللقاء ما هي الأمور التي تعين الإنسان على التخلص من سرور نفسه والوقاية من نزواتها ودفعها صاحبها إلى كل شر وهلك ما هي الخطوات العملية التي ينبغي للإنسان أن يفعلها ليتخلص بإذن الله تبارك وتعالى من شر نفسه هناك نقاط ينبغي التنبه لها والعناية بها في هذا الباب العظيم الخطير النقطة الأولى حسن الانتجاء الى الله والاعتصام به والاستعادة به تبارك وتعالى من شر النفس كما مر معنا في دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة قال ونعوذ ونعوذ به من شرور أنفسنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فهذا أهم ما يكون حسن اللجوء إلى الله وطلب العوذ منه التعوذ به تبارك وتعالى والاستعاذة به من شر النفس وأيضا سؤاله تبارك وتعالى صلاح النفس كما في الدعاء الماثور اللهم آت نفوسنا تقواها زكها خير من اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فيسأل الله عز وجل أن يصلح له نفسه ويسأله تبارك وتعالى أن يعيده من شرها هذه الخطوة الأولى أو النقطة الأولى النقطة الثانية مجاهدة النفس مجاهدة النفس على فعل الصالحات والأخلاق الفاضلات والآداب الطيبات وايضا مجاهدة النفس على البعد عن ما لا خير فيه من سيء الأعمال وقبيح الخصال وقبيح الأقوال يجاهد نفسه على البعد عن ذلك عملا بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقوله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فيجاهد نفسه قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعم بالله ولا تعجزا فيجتهد في مجاهدة نفسه على فعل الأعمال الصالحة الطيبة النافعة النقطة الثالثة هي أن يتخير من الإخوان والرفقاء والخلطاء من يعينونه على الخير ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب وقال عليه الصلاة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فينظر الإنسان في الرفقاء والأصحاب ومن يخالف. لأن من الأصحاب من هو عون للإنسان على الخير والصالحات ومنهم العياذ بالله من هو عون له على الشر والسيئات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير قال فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتع منه أو أن تشم منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة وكانوا يقولون الصاحب ساحب ولهذا من مداوات النفوس تخير الرفقاء والإخوان وأن يصبر معهم ومع مجالستهم حتى يكونون عونا له على مداوات نفسه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 أن يذكر الإنسان نفسه بوقوفه بين يدي الله ومحاسبة الله تبارك وتعالى له يوم القيامة وهذا المعنى مستفاد من قوله والتنظر نفس ما قدمت لغد ينظر إلى يوم الحساب ويوم العقاب ويوم المجازات فالنفس إذا ذكرت بذلك أحجمت عن السيئات وأقبلت على الطاعات وأيضا هذا المعنى مستفاد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا الموضوع له جوانب عديده ومجالاته واسعه ولعل في هذه الخلاصة كفايه وغنيه وانصح الاخوات بقراءه كتاب شرح منظومه في السير الى الله والدار الاخره للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، حيث ذكر أبيات جميلة في معالجة القلب وإصلاحه بالأعمال والخصال الفاضلة شرحه شرحا جميلا واضحا بينا في الكتاب المشار إليه بدأه أو بدأ المنظومة بقوله سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمم لمنازل الرضوان. ثم أخذ يذكر صفات وخصال جميلة لمن كانت هذه حالهم ومن المناسب أيضا حفظ هذه المنظومة وأن يشجع بعضنا بعضا على حفظها والاستفادة منها ففيها خير عظيم وفائدة كبيرة وسأرسل نسخة من هذه المنظومة إلى المركز ليستفاد منها بإذن الله تبارك وتعالى وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انا نعود بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونسألك يا الله لن تصلح لنا شأننا كله وأن تهدينا سواء السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد و وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته